بسم الله الرحمن الرحيم أسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في يُنَزِّلُ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُ تابَ الْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسرع بيس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها فهدوا إن زعمتموا أنكم أولياء لله إن زعمتموا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 الظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم ترد لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا اذا نوديا من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة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 إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنْ لَّهُ وَمِنَ الَّذِي اسْتَجَارَهُ وَاللَّهُ خَيْرُ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 أخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِذَا يَقُولُ تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُوهُمْ وَتَرَاهُمُ ٱللَّهُ ۚ أَن يَخُوفُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّعِدُّوا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوۡ أَنُرُوهُ وَرَأَيۡتُهُمۡ يَصُدُّونَ لَهُم متَك برِرون سَاء عَلَمأَتَفَ تَ لَهُم أَم لَ تَتَ فيِ اللَهُ لَ في ماَّ إن الله لا يهدي القوم الفاتقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وَاللَّهِ خَازِئُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُلَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ رِجَن نَرَى العِزَّ مِنْهَا لا ذَلّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا والذين آمنوا لا تلهكموا أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولادكم قُم مِّن قَبْرِكَ أَيَّاتٌ إِذَا حَضَرَكَ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي فَأَصَّدَّقَ النُّبُوَّةَ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا من الصالحين ولن يوخر الله نفسا إذا جاء آجلها والله خبير بما تعملون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 هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق يُواصِفُ وَرَقُكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرُكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عليم بذات الصدور ألم ياتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب نليل ذَلِكَ بِأَنَّهُ كََ التَّتِي بمرُسُولُون بِالبََاتِ فَقَالُ أَبَ شَرُيةَ دُونَنَ فَكَثَْرُ وََتَوعََّو وَتْْتَغْنَّ والله غني الحميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبه بأن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّرَابِ وَمَن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا نُّكَفِّرْ نكفر عنه سيئاته نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من لنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولا فيها وبيس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم واطيعوا الله واطيعوا الرسول فإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله وفور رحيم إنما شكور الحليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فَلِيقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا شَتِيمَ مُبِينَه وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ لا نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدد منكم وأقيموا الشهادة لله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 كَلْعَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ نَمْرَهُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَاللَّهُ يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهد والله لم يحرم وأولاة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 فلِلتُضَّقُ عَلَيهٍ وَإِن كُ النَّأُولاتِ حَملٍِ فأنفقوا عليهم حتى يضعن فَأَن فِقُعَلَيهِ حََّ يَضَعََّ حَم لَ فَإِنَ بُضَعَّ لَكُم فآ توهن لاجورهم واتمروا بينكم بمعروف وان تعثرتم فسترضعوا له اخرى لي فِ قُقْذُ سَعَةِ مِن سَعَاتِه وَمَ قُدِرَ عَلَيهِ لِزقوه فَليون فِ قُمَِّا أَتَهُ اللهَّ لاَا يُكَِّفُ اللهَّ إلا ما آتها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت على امر رب بِهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَتَزَقَّتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي للباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين آمنوا. النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها أبدا قد الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل لمر بينهن لتعلموا أن الله على شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم يا النَّبِيُّ أُلِمَتْ حَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ وَلََا بَعّ أَزُوَادِهِ حَدثَم فَلَم مَا نََّّأَتْ بِهِ وَأَغْهَرَهُُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَضوَّ فَ بَعَضَّهُ وَأَعرَضَعًَا دَعْ بعض فَلَم مَا نَبَّّأَهَا بِهِ قَالَت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظهر ظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى رب طلقَكُ ن أي بدلَهُ أَزجًا خيرًا مِن ُسلمَاتِ مُ مِاتِ قَتَةٍتَ إذاتِ النعَ بِذاتٍ سَ ہے لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين الله توبة نصوحا عسى ربكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من نَهَارًا وَيُدْخِلُكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ أَوْ الَّذِينَ آمَنُوا بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا اغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي أجاهد الكفار فِيقِينًا وَغُلُظَ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ بَرَأَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا رَأَتُ نُوحًا وَامْرَأَةَ لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فلم يغنيا عنهما من الله شيئا أَمْ وَقِيلَ ادْخُلُ النَّارَ مَعَ الَّذِينَ ادْخَلُوا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ وعندك بيتا في الجنة إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين